قلوب لم ترحب بصفيه ذات يوم صلى الصحابة والصحابيات خلف نبيهم صلى الله عليه وسلم ولما أدوا الصلاة خرج من خرج وتفرق البقية في أنحاء المسجد فناد النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا ذر. ليقدم له درسا غير حياته أقبل أبو ذر فجلس فهمس صلى الله عليه وسلم به انظر أرفع رجل في المسجد في عينيك تلفت أبو ذر يبحث عن الأفضل دينا ودنيا في خير البقاع فتأمل رجلاً أنيقاً في حلة جالساً يحدث رفاقه فقال هذا فهمس صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وقال انظر أوضع رجل في المسجد في عينيك جالت عيناه يبحث عن أقل الرجال منزلة دينا ودنيا حسب مقاييسه وهو العابد الزاهد فوقعت عيناه على رجل مسكين قد اهترأت ثيابه من الفقر وقل الاهتمام به فقال هذا حينها قال صلى الله عليه وسلم وحيا هذا خير عند الله يوم القيامة من قرار الأرض مثل هذا صدم أبو ذر وهو يرى أن أدنى رجل في نظره خير من ملء الأرض من أرفع رجل بالنسبة له أدرك أن اللون والمال والنسب لا تقدم متخلفا ولا تؤخر متقدما فلما أعطاه صلى الله عليه وسلم عبدا من يهود خيبر سارع للإحسان إليه فأعتقه وها هو الآن مع نبيه صلى الله عليه وسلم يقترب من طيبة فتهيج المشاعر حين يعلن صلى الله عليه وسلم حبه حتى للجبال لا حجبل أحد فالتفت صلى الله عليه وسلم وقال هذا جبل يحبنا ونحبه وحين أشرقت بيوتات المدينة كالعاشقات أسرع كل شيء نحوها. القلوب والأرواح والرواحل وأسرع أنس وقال حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا إليها فرفعنا مطينا ورفع رسول الله مطيته وصفيه خلفه لكن يبدو أن بعض القلوب مشتاقة لكل شيء تحمله المطية إلا هذه الأميرة التي تزاحمهن على قلبه صلى الله عليه وسلم وعلى مطيته لكن شيئا حدث لصفية خفف من غيرتهن كانت العيون شاخصة وفجأة عثرت الراحلة فهوى صلى الله عليه وسلم على الأرض وهوت صفية فقفز أبو طلحة عن بعيره نحو نبيه وهو خائف يقول يا رسول الله جعلني الله فداك أضررت؟ قال لا عليك المرأة إنها أمكم فألقى أبو طلحة على وجهه الثوب فانطلق إليها فمد ثوبه عليها ثم أصلح لها رحلها فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها إلا النساء وبينهن شامتات يقلن أبعد الله اليهودية نهض القائد صلى الله عليه وسلم فستر صفيه ثم ركب واكتنفه الرجال عن يمينه وشماله ثم دعا دعاء العودة من السفر فقال آيبون عابدون تائبون لربنا حامدون فلم يزل يكررها حتى دخل المدينة لم يكن الشوق وحده بانتظار هذا الجيش فالمدينة تعد مفاجأة وفرحا يعدل فرحة فتح خيبر